وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نافيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولن صبرا على ما بيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لن ولك أن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخرب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت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 إيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعَفَاءُ الَّذِينَ سَكَبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَانَ فَأَلَانُوا مُغْنُونًا عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوَادَنَ اللَّهُ لَادَنَعْكُمْ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 وجعلوا الله آدابا ليضلوا على سبيله. قلت متتعوا فإن مصيركم مو إلى النار. قل لعبادك الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سر وعلانية. سر من قبل آيات يوم القيء فيه ولا خلل.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 ضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير لي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعل نبيهم وضربنا لكم الأمثال وقدمك رومك رهم وعند الله مكروم وإن كان مكروم لتزول منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعبي رسله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو فِقْهٍ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قتلان وتغشى وجوههم النار ليجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب